بوك تو كرك بير واحد واربعون واحد وأربعون. التوجيه التوجيه توريزم بروس نرده؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ بنميتين بير شير، خيالنز؟ وارم؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ براذا بير أتل أوداسي رزيرڤة ديل بيليورم؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ شهر إسكيس مناردة أين هي المدينة القديمة أين هي المدينة القديمة كليس نردة أين هي الكاتدرائية أين الكاتدرائية مزه نردة أين هو المتحف أين المتحف بول <تصفيق> Nereden satın alınabiliyor eeyne yumkinu şira ava bir haberid ene yumkin şira dava çiçek nereden satın alınabiliyor ene yumkinu şira zuhur ene yumkin bilet nereden satın alınabiliyor ene yumkinu شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ لمن نردة؟ أين الميناء؟ أين الميناء؟ بازار السوق؟ أين السوق؟ شتو نردة؟ أين القصر؟ أين القصر؟ Rehberlik ne zaman başlıyor? متى تبدا الجوله؟ متى تبدا الجوله؟ Rehberlik ne zaman bitiyor? متى تنتهي الجوله؟ متى تنتهي الجوله؟ Rehberlik ne kadar sürüyor? كم مدة الجوله؟ كم Almanca konuşan bir rehber istiyorum. اريد مرشدا يتحدث الالمانيه. اريد مرشدا يتحدث الالمانيه. İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum. اريد مرشدا يتحدث الايطاليه. اريد مرشدا يتحدث الايطاليه. Fransızca konuşan bir rehber istiyorum. اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه. اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه.